بسم الله الرحمن الرحيم هل الله على الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 117. سلاسل وأغلالا وسعيرا 118. إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 119. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الذر ويخافون يوم كان شوه مستتَطيرة يوفون ب الذر ويخافون يوم كان شوه مستط وطمون الطماعَ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف موسنكم قرير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظره وسرورا وعقاه الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظره وسرورا وجزاه 117. وجهاهم بما صبروا جنة وحريرا 118. متكئين فيها على الأراض شَمْسًا وَلا زَمْهَدِيرَا لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ رُؤُوسُهَا تذلِلا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا 118. وقف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوائبا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا هم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنة ثياب خبر واستبرق وحل اساور من فضه اعنيهم ثياب سندس خبر واستبرق وحل من فضه وحلوا اساوا رب فيضته وسقاهم ربهم شرابا طهورا احلوا اساوا رب فيضته وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ لَكَ لَنَنكُم جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا وَمِ الليْلِ فَس جدِلَهُ وَسَّح ألَلَ قَلَ وَمِنَ الليل فَس جدِ لَ وَسَِّحهُليلَ قَلَ إها نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا وَإِذَا شِئْنَا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُونَ قِيما ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من في والظالمين اعد لهم عذابا اليما والظالمين اعد لهم عذابا أليما